لآن آل ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي خجيم ل ل ه ما في ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض وإن تبدو م ا في ف س ك م أو تخفوه ل ل ه م ا في ا ل س م ا و ا ت I、feel it y o l ل موسوعه ن يشاء ي ع ي ا ل ن ا ب ل ه ع للعلوم ى ك آمن ا ل ر س و ل ب م ا